والدورة واحدة الدور يعني إذا فعلت هذا الفعل الذي هو اسمه الضرب تقول ضربته ضربا لكن إذا ضربت مرة واحدة شدخل ضربته ضربة إذا الدورة هي المرة الواحدة للدور عندما الدور هذه تسمى دورة وإما أو إلا اسمه الدور فالدورة الجمع دورات وليس دورات كما نسمعه من هنا هناك دورات علمية دورات رياضية أو غير ذلك ما يقولون وليس دورات لأن من شروط جمع المؤنث السالم عنده قواعد عنده ضوابط ليس هكذا يعني تأتي وتجمع لا فالعلماء يقولون إذا جمعنا اسم المؤنث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 ضربة ضربة مؤنث للا مؤنث اجمع ضاربات ماذا فعلنا اتبعنا الراء الضاد ضاربات كانت ضربة بالسكون رجعنا الراء مفتوحة ضاربات جلسة جلسات سجدة سجدات وركع ركعات ايه هذا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 دورات مقالب مالك رحم الله تعالى في الخلاصه والسالم العين الثلاث اسما انل اتبع عين فائه بما شكل والسالم العين والسالم العين إذا كان سالما الثلاث اسما انل اذا كان اسما وليس وصفا اتبع عين فائه بما شكل فتقول في ركعه ركعات ظلمه ظلمات. تتبع العين الفاء ظلمات كسرة كسرة مالك الفلس كسرة التي تؤثر قطعة من الفلس كسرات كسرات عاد لكن إذا كان حرف الثاني معتل إياك لا تتبع قل بيضات ودورات وغير ذلك فهنا ما معنى الدورة في عرف أهل الفنون والفنون منها ما هو على منهج كتاب الله الميمون ومنها ما هو جنون تسمى فنون هكار المهم في عرف أهل الفنون الدورة هي تحديد زمن معين للإحاطة بشيء معين أخذوه من الدور العمامة ودور الخير ونحوه دور العمامة ودور الخير لذكرها من منظور في لسان العرب تقولك الدور هو دور الإمامة ودور الخير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 في زمن معين وتأتي أهمية هذه الدورات في كل زمان وفي كل مكان وخاصة في زماننا هذا وفي مكاننا هذا الدورات العلمية هذه يعني لا نرى أهميتها بمثل ما نراه في مثل هذه الأيام في مثل هذه الأزمنة حيث ان انصرف كثير من الناس كثير من الناس بل قل أغلب الناس انصرفوا عن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 فهم لا يعرفون الراحة يبذلون كل ما لديهم من وقت من جسب من مال من نفس يهجرون أولادهم بل يهجرون أوطانهم في, ماذا؟ في سبيل الصد عن دين الله الزوج فهم أيضا لا يعرفون الراحة هو يتحدث عن معالي الأمور حتى في الشر فالراحة ركع هذه الراحة لا يعرفوا العداء كذلك من الصوارف أيضا الواقع المرير لنعيشه بعض الناس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 فنحن نخفف المنكرات بمثل هذه الأشياء وهذا ضرب من الجهاد ضرب من الجهاد وهذا الجهاد يدوم الجهاد هذا هو العلم تحصيل العلم فهمه أنك تدعى الراحة تدعى المال تدعى الأهل تدعى الانبصاط تدع الفسح تنزه تدعى لماذا؟ لاجل أن تنكب على طلب العلم كتابة ومشي وبدل وغير ذلك هذا جهاد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 الإنسان إذن يحرس على تقييد أهم شيء أهم شيء التعريفات مثلا والضوابط والأصول فإذا أمكننا بعد أن تنضي مجالس عدة إذا أمكننا كتابة هذه الأشياء وتوزيع عليكم فإن شاء الله تعالى لن نكون من المخصرين فمدخل إلى دراسة وصول اعتقاد السلف فنقول من باب بيان فضل هذا العلم وفضل الiatinae باعتقاد السلف انه ينبغي للمسلم دائما والا غفولا في جميع لحظاته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 في الحديث الذي رواه ماجه وغيره وهو في السلسله الصحيحه للشيخ الالباني رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا علما نافعا اطلبوا علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع لاحظ اطلبوا علما نافعا بالله من علم ولم يقتصر رسول الله عليه الصلاه والسلام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 كلمة رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك قال كثير من أهل العلم ومن باب النصف أنصح لإخوة أن يحاولوا أن يطالع ومن طالعه يحاول أن يذاكرها ويراجع دائماً هذه الرسالة النافعة للشيخ ابن رجب الإمام ابن رجب الحنب لفضل علم السلف على الخلف فهذه الرسالة ينبغي أن يرجع إليها طالب العلم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 كيف تطالب الناس بسلوك منهج الأنبياء في دعوة إلى الله وهم لا يدرسون عن الأنبياء لازم يدرس عن الأنبياء من هم هؤلاء الأنبياء كم مضى من عمرهم ويدعون الناس كيف كانوا يدعون الناس هذه مهمة هذه الأمور والإيمان بكتب بكتب التي أنزلها الله عز وجل فإن تدل على رحمته بخلقه وزد وعلى حكمته وعلى ساعة علمه سبحانه وتعالى تعرف وزد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 ولكن تنزع الناس فادعاه إليه الصوفية الصوفية ما تركوا إنسانا صالحا إلا وأرادوا أن يستميلوه إليه يقول الإمام الأحمد عن معروف يعني كيف نال تلك المرتبة فقال كان معه أصل العلم شو بنع كان معه أصل العلم خشية الله هذا هو الأصل كان معه أصل العلم خشية الله فأصل العلم قال ابن رجل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 فمن تحقق بهذين العلمين يقصد علم الاعتقاد وعلم الفقه كان علمه نافعا وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس المطمئنة والدعاء المسموع شفت أني إذا حصلت هذين الأمرين الاعتقاد في الله الصحيح زب ومعرفة الأحكام فعندئذ يحصل لك ما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 في كتاب اسمه نداء المرحومين, والمحروم ما نداء المرحومين والمحرومين لمن شكون به هذا كتاب جيد المعصومي الخجندي هذا كتاب جيد رائع يعني ياتيك بكل نداء في الكتاب الى المرحومين وهم يا ايها الذين امنوا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 يعني المفهوم العام للتوحيد هو إما أن تتحدث عن الله أو أن تأمر بعبادة الله حتى لما تتحدث مثلا تتحدث عن الفقه هذا نسميه توحيد العبادة تتحدث عن الفقه وتأتي بالأذلة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والله هذا يسمى توحيد العبادة إذا دعوت إلى سنة الرسول عليه الصلاة والله توحيد الاتباع إذا تحدثت عن اليوم الآخر كنت تحدث أيضا عن اعتقاد هذه الأمة في أعظم أركانهم وفي يوم الآخر وهكذا. ظل على هذه الحال إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى من أحسن ما يعبر به عن هذا عن هذه الحياة الحافلة بالدعوة إلى توحيد الله كلام الإمام الشيخ مبارك الميني رحمه الله في كتابه الشرك ومظاهره والشرك ومظاهره من أنفع الكتب التي ألفت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 محصور في الشعل ثلاث سنوات شديدة لم يعرف. ولا نسيه وهو مختف في هجرته والعدو مشتد في طلبه حتى في الطريق الذي يدرس السيرة يا رب رسول عليه الصلاة والسلام كيف دعاكم أم معبد وزوجها يدعو إلى تعييد الله الزوج ويدعو شراقة ابن مالك ويشتد في طلبه هوش يقصد الشيخ مبارك المين. ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره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 إذن فنلحظ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقطع ذلك نحن نزيده على ابن مبارك حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يدعو إلى التوحيد قاتل الله في يهود لعن الله في يهود النصارى اتخذ قبور أنبياء مساجد في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام في أوج قوته وفي مراحل عظم دولته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 طاغي الدوس الذي كان يعبده الجاهدين فانطلقت فنفرت في خمسين ومئة فارس من الحمس من الحمس مئة وخمسين فارس من الحمس انطلقوا نحو اليمن الى خطعم وبجيل وغيره قلنا كان عنده مشكل جاري الشوه لا يحسن الركوب لا, لا, لا, لا يمسك لا يتماسك فوقه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 لم يكتفي بالهدم لم يكتفي بالهدم كان غير مرتاح جيد هذه كلها ضعوا عليها السطور التي ذكروا لم يكتفي بالهدم لم يكت... غير مرتاح لكن شيء في آخر الحديث ماذا يقول لك جرير فبارك في خيل أحمس خمس مرات الكثير تعالوا بالبركه ونحن نعلم ان عاده الرسول صلى الله عليه وسلم شنو هي صح مسلم عند ابن عباس قال وكان رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا دعى دعى ثلاثه دائما في يدعو ثلاث مرات اللهم له اللهم مغفر له خمس مرات اللهم بارك في, اللهم بار في, اللهم بار في خمس مرات تفهمت يعني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 نصرته نفسه مرات. ناكل نصرة التوحيد خمس مرات عليه الصلاة والسلام في هذه اشارات إلى تعظيم رسول عليه الصلاة والسلام لهذا الامر في أوج قوته وظل عليه الصلاة والسلام على هذا الحال كما ذكرنا فنقل تلك الأرض الجرداء القاحلة فجعلها بساتين يانع وحدائق غناء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 لأن الله عز وجل قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه وأي فساد أعظم أن تمس عقيدة المسلمين وسنرى إن شاء الله تعالى في أصول الاعتقاد ثمرت البحث في مسائل العقيدة سنرى لأن الأمر خطير أخطر, من أن نت... أخطر مما نتصور أمره يتعلق بأشياء أعظم مما يبدو إلينا إحنا أخترت أن ما بال السلف يدندنون كل هذه الدندنة حول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 في الأصول أعظم من أن تختلف معه في الفرع مثلا أن توشيعي تتناظر أن توشيعي تناظره في الفرع خطأ ناظره في الأصول على ماذا سنتناخ دع معه الأصول. كتاب الله نعم. كله؟ نعم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هنا يبدأ تبدأ المخالفة لأنه لا يأخذ بالسنة المستقات من عدد من الصحاب إلا عن سفة المعروفين لديهم إذن صح له الأصل اختلاف في أخطر وأعظم من اختلاف الفروع فنحن نعتني بالأصول فإذا احسنا وأحكمنا الأصول ساهل علينا بناء الفروع عليها وحتى لو خالفت إنسان صرت ميز سبحان الله هل خالفتني في الأصول ولا في الفروع فهم لأن كثير من الناس الآن نعبد إذا أخرج إنسان من دائرة أهل الحق تخرج بأصول أهل السنة أشيء ليس بفرعان سنون لا علاقة لا, لا بفرعان سنون ولا بأصولهم كالناس هكذا لا تدرك الأصول فضلا عن الفرع والأصول التي سلعتني بها إن شاء الله تعالى في هذا المجالس نوعا أصول التلقي والاستذلال أصول التلقي والاستذلال وهذه أهم ثم أصول الإيمان أصول الإيمان وصول العقيدة أصول التلقي والاستدلال أي على ماذا تعتمد عقيدة آهل الصنا quota والجماعة وجدتها هذا دليلها وهذا مهم وفيه أصول الإيمان ومجموع هذه الأصول بنوعين هاش حال طمعش في أصول التلقي والاستدلال وشتة في أصول الإيمان أما أصول التلقي والاستدلال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 فهم الكتاب كتاب الله عز وجل سبحان الله عقيدة إلهية بن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة ولو كانت أحدا فهم داخل رح ينجدروا مباحث الداخل رح ينجدروا مباحث ولو كانت يجدوا الإجماع الصحيح الثابت لأنه كاي الإجماعات لا تثبت ماشي الأصل الثاني طبعا نحن نمشي على النقول نحن نشوف شير مع النقول حتى تموت شوف أجعل نقل عندك كتاب الله هذا والشيء الذي الفارق بينه كل مخالف كان كافر ولا فاجر ولا مبتدع ولا فاسم شوف فرق بينك وبينه هو النقل لذلك سترونها في الأصول نركز عن النقل إذن الأمر الأول تبنى العقيدة على النقول الصحيحة ثانيا تفهم النقول الصحيحة تفهم النقول الصحيحة, تفهم النقول الصحيحة على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 العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح الأصل الرابع طبعا كذلك تحت هذا الأصل الثالث هناك مباحث في مباحث تتعلق بموقف النقل العقل من النقل ثم فصل في ذنب الكلام وأهله القاعدة الأصل الرابع, الرابع رفض السلف لتأوين النقل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 يعتمد على أن يخضع العقل للنقل هم اقتراها في هذا الشيء وما سبحان الله ويرفض ربما التأويل ولا يحسن معرفة طرق استدلال بهذه النقل ما يعرفه ونقصد أنه لا تعارض في شارعاته إذا جاءك نقلان أو أكثر تحسن كيف تستدل بهذه النقل أنه لا تعارض ترجع المتشابه إلى المحكم تبني المطلق على المغيلة المطلق والخاص على العام وغير ذلك طرق الاستدلال المعروفة وآخر القواعد استدل بالنقول ثم اعتقد استدل بالنقول ثم اعتقد لأن هذا الفارق أيضا بين أهل البداع والسلف السلف كانوا يعتقدون ثم يستدلون يستدلون ثم يعتقدون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 وعندما نقول الإيمان بالله فالمقصود الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والإيمان بكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله هذا بما يخص المدخل ما هي هذه الأصولة سنتناولها إن شاء الله ثم لدينا وقفة قبل ذلك كله هو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 التفسير وأصول الدعم هذا مكتفي بهذا القدر وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إلا أنت أستغرق وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله تعالى الشيخ محمد حاج عيسى